وَناَا مِندَََّةٍ فِي الأررضِ إِلَّا عَلَى اللهَّهِ رِزطُهَا وَيَعلَمُ مُستَقََّّهَا وَيَعلَمُ مُستَقَضَّّهَا وَمُسْتَودَعَهَا كُلّم فِي كِتَابٍِ مُبِيدَ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 وَل إنِنْ أَخخَرنَ عَنهُم الععَذَابَ إِلََّةٍ مْدُودَةَِّ يَقولُولَّ مَا يَحبِسُ فَلَا يَوْمَ يَأتيهِم لَسَ مَصرُوفًَا عَنْهُم وَحاقَضِهِمْ وَحاقَضِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزِئُ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ منا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَل إِنْ أَذَقونَاهُ نَعْم أَبَعدَبَبو أَمَسَّهُ لَا يَقولًاَّ ذَهَبَ السَّّئاتُ عنِّي إِهُ لَفَحُ سَخُول